وآمنوا بما أنزلت إيمان بنا بواري بنا فويتشتمل إنا يخار وقرآن أفقر أنا خد إنا يخار بمحمد صلاة خد السرب مصدقا لما معكم وأفقر أنا تصديقا تصديق ويتشتكتن أو الجلوة شبه الجلوان بو. تورات تصديق تورات اذكر يعني تورات الدريخة راس قرآن تورات الدريخة راس تكذبو وندكر ندقو ولا تكونوا اول كافرين بك ان ابن اول كس كفرد بقران بك ولا تشتروا ب ثمنا قليلا يعني هين اب اياتت من ايات الخد تعالى قراك كيم نكر يعني ايات الخد تعالى نفر وشن ابتشتك كيم جدنياي حتى خد تعالى بجدي اياتت من نبشرين سرا هندي دو هندك قراء بوا اشنك هندك مروفت كنافون بين چون بو هجر وان بحثي بيغنبري كر بسلابد خدل سربن وجود براستا درستا حق عالم وصبركين وبارنت داني يا سرا وان پا راونتت كايت خود تعالى ببشر بيا خدت تعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايافاتقون اش مبترسن تقوما بك يعني هيش ي عقوبه منب من جلّك أبصر يدبر إينه؟ هي جشوي بطرصن أو من أبصر يدبر إينه؟